غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. استفَل البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون؟ فلَتَذكّرُونَ أَم لَكُمْ سُلْقَانٌ مُبِينٌ فاتو بكتابكم وإن كنتم صادقين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 وإن كانوا لا يقولون لَوْنَعِدَنَا ذِكْرًا مِنَ اللَّوْلِ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَةٌ أَنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دِين الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ صَادِ وَالْقُرْآنِ بِالذِّكْرِ بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما هلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن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 ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أو انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك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 وذلك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذلوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليك أولئك الأحزاب إن كلن لا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها ما لها من فوائق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذليد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة قل له أبواب وشدنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل تأكن بق الخصم إذ تسوى المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغ بعضنا على بعضهم فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب